كلنا يعلم قول أحد السفيانين ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي وكلنا أيضا يعلم أن هناك شرطان لقبول العمل كن العمل خالصا لله عز وجل ومتبعينه عليكم السلام عليكم ومتبعين فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة إنها في العام الماضي يعني من بعض الحاجات اللي احنا وقعنا فيها في العام الماضي إن احنا في بداية الكتاب بدأنا بتفاصيل وأسئلة وإجابة وكان خدنا وقت واضطررنا في اخر العام ان إحنا نضغط الناس شويه فربنا هدانا ان إحنا نقسم فقه العبادات في الفرقه الأولى طبعا الإخوة طبعا بيرتبوا ان إحنا يكون عندنا معهد فرقه اولى وفرقه ثانيه والفرقة الثالثه والفرقة الرابعه ويبقى عندنا شهاده تخرج ربنا يمن علينا بتطبيق شرعه وتكون ايضا معتمده كجهه رسميه بإذن الله وما ذلك على الله بعزيز احنا نسعى والنتائج على الله سبحانه وتعالى فربنا هدانا ان إحنا نقسم فقه العبادات على الاسابيع اللي فيها الدراسه عندنا اربع اسابيع هيكون فيهم امتحانات واسبوع الاول كان اجازه عيد الفطر والست ايام من شوال عشان ندي فرصه للناس تنتهي من صيامهم والوهيب عندنا أسبوع في أجازة عيد الأضحى وإلى جانب أربع أسابيع امتحانات يبقى كده ستة أسابيع وهي تتبقى عندنا أعتقد حوالي إن لم تكن الذاكرة أربعتاشر أسبوع أو ستة عشر أسبوع قسمنا فقه العبادات من بداية كتاب الطهارة إلى كتاب الحج على الأسابيع المتبقية فإحنا كده ملزمين في كل اسبوع بأن نقطع جزء معين من المنهج. بحيث ان احنا بنمشي في المنهج بشكل متوسط وما في مكان ونضغط في مكان احنا الموعد برضو مرتبطين بموعد من الساعة 4 للساعه 5 طبعا عدى تقريبا نصف الوقت الآن احنا الآن مطالبين ان احنا ننتهي من ثلاثة ابواب الأول من كتاب الطهاره اللي هو احكام المياه ثم الآنية ثم قضاء الحجم فنش الله عن العون الصفحة الأولى في كتاب الفقه الميسر طبعا الكتاب اللي هو المقرر احنا شغالين منه كتاب الفقه الميسر لمجموعة علماء من المملكة العربية السعودية الهيئة كبر علماء غالبا اللي هم قائمين على الكتاب إن فيه فقه ميسر تاني غير الكتاب ده. هذا الكتاب طبعا متوفر في المكتبات كل واحد يتعامل مع مكتبة يشتري نسخة من المكتبة اللي بيتعامل معها الصفحة الأولى في الكتاب بتتكلم عن التهارة وتعريفها والنجاسات أعزكم الله في داخل الكتاب هيبقى عندنا باب كامل عن النجاسات فنعدل ايه الصفحه الاولى نعديها اختصارا للوقت وندخل على المساله الثانية واللي هي بتتكلم عن الماء الذي تحصل به الطهارة يعني الميه اللي انت ينفع تتوضى بيها او تغتسل بيها لها مواصفات وما ينفعش غير الميه يعني مثلا واحد يقول انا ممكن اجيب مثلا عندي صفيحه عطور من افخم العطور ممكن انفع توضى بيها ما ينفعش لا ممكن اغتسل بيها ما ينفعش طب أنا فقدت الماء بشروطه يبقى الله عز وجل نقلنا مباشرة إلى التيمم وهياتي برضه باب خاص بالتيمم الماء اللي احنا هو يصلح للوضوء لرفع الحدث يعني بشكل عام سواء الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر العلماء بيسموه الماء الطهور كلمة الطهور يعني طاهر في نفسه مطهر لغيره الأئمة الاربعه رحمهم الله عندهم الماء ثلاثة أقسام الماء الطهور لو طاهر في نفسه مطاهر لغيره والماء الطاهر يعني طاهر في نفسه وغير مطاهر لغيره والماء النجس شيخ الإسلام بيقول إحنا ما عندناش دليل على هذا التقسيم ما فيش دليل من كتاب أو سنة إن إحنا عندنا ثلاثة أقسام للمياه الماء يا إمّا طالما أنا أطلقت عليه اسم الماء يا إما طهور يا إما نكس طالما أنا سميت ده السائل اللي أمامي ده أنا أطلقت عليه اسم الماء يسموه الماء المطلق يعني بيطلق عليه اسم الماء طبعا الكلام ده أنا مش عايزين ننقله للناس اللي يعني واحد عارف مسألة يطرحها على العوام في الناس المسجد اللي معاه ويمكن تحصل فتنة بسبب هذه المسائل الحمد لله الماء كثير جدا في بلدنا بفضل الله تعالى وهذه نعمه تستحق الشكر يعني فنسال الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته حتى يحفظ علينا هذه النعمه ويكف عنا هؤلاء الذين يفتعلون مشاكل في منابع النيه نسال الله ان يكفهم عنا وعن المسلمين وان يليوم علينا نعمه ظاهرة وباطنه فما فيش تكلم العوام وتقول ماء طهور وماء طاهر وماء نجس وكذا وكذا هذه مسائل العوام يرفضها يعني وبعدين انت كمان لما تخالف الائمه الاربعه دي مشكله كبيره عند الناس انت مين يعني عشان تخالف الائمه الاربعه مع ان الائمه الاربعه رضي الله عنهم تبرؤوا ممن يقلدهم تقليد اعمى الإمام مالك يقول إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضربه بكلام عرض الحائط والإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي والإمام بابا حنيفه كذلك والإمام أحمد في قالوا أقوال بنفس المعنى إذن وإما تبرأوا إن حد يقلدهم فاحنا نقلد النبي صلى الله عليه وسلم ممكن واحد يقول لك طب هم أخذوا منين لما هم أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم هم من لنا العلم مستحيل يكون عندنا شخص احاط بسنة النبي كله ابدا مستحيل في شيخ الاسلام رحمه الله عمل رسالة طيبه اسمها رفع الملام عن الائمه الاعلام ممكن تسجل اسم ده وتقراها لانها هتزيل عندك لبس كتير الشيخ من الرسائل القيمه للشيخ الاسلام رحمه الله فبيقول إن الحديث إما وصل ما وصلش اصلا للإمام يعني في مسألة من المسائل قال فيها بقول واكتشفنا ان هذا القول مخالف لنص من النصوص فإما يكون الحديث ده في المسألة ما وصلش اصلا للإمام أو وصل عنده ضعيف أو وصل بفهم آخر غير الفهم الموجود والعصمة للنبي صلى الله عليه وسلم الإمام مالك يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فإحنا لو في واحد لو في إمام عند كل المسائل عشرة من عشرة ما ينفعش في عصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ودام عز الله يعني أن يكون العصمة للنبي وليس بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم إذن كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله يرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم فعرض العلماء مصام وتربرج لهم دماغنا من فوق لكن كما قالوا ونصحوا الأمة أن إذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فتجعلوه من مما نقول به زي ما الإمام الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي فبيقول يعني لو عندك حديث صحيح وانا قلت مسألة مخالفه لا قول الشافعي قال بهذا, بهذا الحديث وهو عنده الشافعي في القديم والشافعي في الجديد لما توفرت نصوص أخر فيه رجع عن مسائل كثيرة والآبا حنيفه يقول لأبي يوسف لا تكتب عني فإني قد أقول الرأي اليوم وأرجع عنه غدا وقول غدا وأرجع عنه بعد غد وده هتلاقي الكلام ده مكتوب في أيضا رسالة برضو تكتب الاسم ده عشان ت... الرسالة دي برضو تبقى عند كل واحد فينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني أو للعلامه الألباني رحمه الله ورضي الله عنه عندنا رسالتين نحفظ أنهم يكونوا معنا دايما في البيت، في المكتبة دائما رفع الملام عن الأئمة الأعلام للشيخ الاسلامي تيميه ووصف الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني هتلاقي كلام الأئمة الأربعة في مقدمة هذه هذا الكتاب هو كتاب يعتبر مش كتيب الوصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم للعلامة الألباني رحمه الله إذا إحنا إحنا جلسنا وبنتكلم في دقائق العلم او في تفاصيل المسائل عشان إحنا جالسين عشان نتعلم علم شرعي فلابد أن نخاطب الناس على قدر عقولهم الإمام علي علي ابي أبي طلب الله عنه يقول خاطب الناس على قدر عقولهم أتريدون أن يكذب الله ورسوله يقول لك بقى واحد طبعا وبرضو أحد العلماء يقول ان عقيدة العوام كالجبال شوف بقى أنت عايز تحرك جبل واحد بقى له 30 سنة على حاجة معينة او عنده معلومة معينه راسخه او بيعود بشكل معين عشان انت بقى من دور اولاده والتحيت وفي برده اللحيه لها فيها تحفظات عند العوام من الاخوه وانت راجل كده بالنسبه لهم يعني شديد شوية وكده فطبعا فهو عنده تحفظات فمش هيقبل منك يعني فانت لابد ان انت تكون فطن لهذه المسائل وتخاطب الناس على قدر عقولهم المسائل اللي هي دقائق العلم المسائل الجديده بالنسبة للعوام ما تطرحهاش على وام. أيها من العطص. قل الحمد لله العطس طبعا من السنة أن إحنا نقول الحمد لله بصوت مسموع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجلس النبي عطس رجل فحمد الله بصوت مسموع فشمته النبي صلى الله عليه وسلم وعطس آخر ولم يحمد الله أو حمد في سره فلم يشمته فقال للنبي رسول الله عليه الصلاة والسلام شمت هذا ولم تشمتني قال هذا هذا فحمد الله وأنت لم تحمد الله فنقول الحمد لله بسط مصنوع عشان إيه اللي بجوارك يشمدك ويدعو لك وتدعو لك يا الله يزالك <تصفيق> الله خير المسألة الثانية اللي احنا متوقفين عندها بنقول إن الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء المطلق الذي يطلق عليه اسم الماء طالما انت شفت هذا الماء لما نقول لك إيه السائل ده انت اطلقت عليه اسم ما تبقى تصبح به انك ترفع به الحدث تتوضا او تغتسل طبعا ازاله الخبث اللي هو الاستنجاء او ازاله الخبث من على الثوب او من المكان ده سواء بقى الماء خلطه خلطه طاهر او لا يخلطه فالامر واسع المهم المساله كلها في رفع الحدث رفع الحدث الاصغر اللي هو الوضوء رفع الحدث الاكبر اللي هو بالارتسال الماء الطهور هذا يعني بقى عندنا احنا قسمين فقط ماء طهور طالما أنا اطلقت عليه اسم الماء فهو يبقى حتى لو خلطه شيء طاهر ولم يغلب على اسمه يعني مثلا لو جبت نقطة مثلا حاجة ساعة. الحاجة الساعة دي ما عباره عن سائل برد واصلها مية اصلا بس اختلط بيها امور تانية سلبت منها اسم الماء فاصبح خلاص ان بنشوف ده في زواجه الحاجه الساقعه تقول ايه ده بتقول لي دي حاجة ساعة ما حدش ما حدش بيقول ميه ابدا يعني لكن الماء اللي في هذا الكوب لو خلطه شيء بسيط وغير لونه وريحته وطعمه لكن ما زال يحتفظ باسمه لما واحد يشوفه قبل ما نخلط كده واحد ما شافش ان انا بخلط عليه حاجه وبعدين بقول له ما يعني اسم السائل اللي موجود في هذا الكأس أو في هذا الكوب هيقول لي قول هذا ماء خلاص يبقى يصلح وهيمر معنا الآن إن شاء الله مسألة عن حكم الماء الذي خلطه طاهر ولم يغلب على اسمه وحكم الماء المستعمل وحكم الماء الذي لاقته نجاسة فالمسألة اللي معنا اللي احنا متوقفين عندها إن الماء الطهور هو كل ماء نزل من السماء أو, أو خرج من الأرض وباق على أصد خلقته يعني بقى سواء ماء المطر او انا عندي تلج والتلج ده ذاب أو عندي البرد الجماعة الفلاحين اللي حالاتي يعرفوا البرد ده اللي هو بيبقى بيتكون على أوراق الأشجار في الشتاء أوراق الشجر في الزرع كده بص تلاقي كده بلورات ثلجية بسيطة كده العلماء بيسموه, ثلج بيسموه برد فدا لو ذاب وخدنا الذوب هذا الذي تحول لسائل برضو يعني يصلح به يصلح به رفع الحدث نعم أي, أي حاجه أقول لحضرتك دلوقتي أي ما, أي ما تكون نزل من السماء أو خرج من الأرض وبقن على أصل خلقته فهو هذا هو الماء الطهور بدليل وأنزلنا وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به وأنزلنا من السماء أو ونزلنا من السماء ماء طهورا أيضا بيدخل في الماء اللي يصلح لرفع الحدث ماء البحر اللي هو البحر المتوسط والبحر أحمر الماء الملحة البحيرة بحيرة قارون الماء الملحة اللي في البحيرة كل هذا ممكن تتوضى منه وفيش أي حرق خالص لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر قال هو الحل ماءه الطهور ماءه الحل ميتته زي السمك يعني بيخرج ويموت ويبقى ميتة حلال يعني أحل لنا ميتتان ودمان منهم إيه السمك والجراد. فما فيش اي حرج ان انت تتوضا او تغتسل من الماء المالح سواء بحيرة او ماء البحر المتوسط او البحر الاحمر او اي فرع من الفروع طبعا اللي عايز سؤال يكتبه في ورقة عشان لو احنا فتحنا باب النقاش مش احنا الوقت بيمر بشكل عجيب يعني وحديث استخدام يعني دليل استخدام ال الماء النزي من السماء أو الخارج من الأرض طبعاً مياه الأبار لان احنا عندنا بئر زمزم من النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من بئر زمزم وشرب منه برضو كل انواع الأبار حتى لو خرج المية من باطن الأرض بأي صوره من الصور باق على أصل خلقته فهو ماء طهور يصلح لرفع الحدثين الأصغر والأكبر وما ينفعش نرفع الحدث بأي حاجة تانية غير الماء إلا بالتراب فلم ربنا بيقول في سورة طبعا مرت في أكثر من سورة منها سورة البقرة أو سورة النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فالعلماء بيقولوا الشاهد إيه وجه الدلالة من هذه الآية إيه اللي استفدناها يعني عرفنا إزاي فقالوا إن الله عز وجل لما نقلنا من الماء إلى التراب مباشرة علمنا أنه لا يصح رفع الحدث بمائع غير الماء الله عز وجل نقلنا من الماء إلى التراب فلم تجدوا ماء فتيممه التيمم معروف بالصعيد الطاهر أو بالتراب أو, أو يأتي في باب التيمم ان شاء الله فالله عز وجل نقلنا مباشرة من الماء إلى التراب فما فيش حاجة بينهم ما فيش أي سائل مهما غلى ثمنه ومهما كان تنقيته ومهما كذا وكذا يا إما ماء صالح لرفع الحدث أو ايه إلى التيمم الماء الذي خلطه نجاسة الماء الذي خلطته نجاسة الماء الذي خلطته نجاسة ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء طهور ايه الدليل الدليل في هذه المسألة الإجماع وإحنا عندنا أدلة أهل السنة والجماعة القرآن والسنة والإجماع والقياس دي ادله متفق عليها عند اهل السنه والجماعه يا اما الدليل من القرآن يا من السنة يا دليل اجماع والاجماع اصله كتاب وسنه ايضا والقياس اللي هو في الأصول بيقولوا ايه القياس ده الحاق الحاق فرع باصل مع الاشتراك في العله يعني حاجه مش موجوده زي الخمر الخمر مسكر الخمر دي مصنوعه من العنب فنشوف بقى خمر ثاني زي خمر في طبعا الخمر من الشعير وفي خمر من البلح وفي خمر من كذا وفي خمر من كذا فدان سمي خمر ازاي ان احنا نلحقه بالخمر العنب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه كل مسكر خمر وما اسكر كثيره فقليله حرام فاي صوره من صور المسكره فيلحق بالخمر قياسا يعني فإحنا عندنا الأدلة ثاني القرآن والسنة والإجماع والقياس في بعض الناس بيقدم الإجماع على القرآن والسنة بعض الأصوليين يعني مش بيقدموا يعني هو في مرتبة أعلى من القرآن والسنة لا هو عنده الإجماع أصلا أصلا كتاب سنة وعليه إجماع كمان فمش تقديما يعني الناس برضو ما يفهموش العلماء خطأ لا هو مش بمعاذ الله يعني أن يقدم شيء على الكتاب والسنة لكن بعض المصنفين في أصول بيقدموا بحطوا الإجماع أولا مش عشان يبقى هو أول حاجة مقدم يعني من كتاب والسنه لا يبقى القرآن والسنة والإجماع والقياس فهذه المسألة الدليل فيها الإجماع إذا خ... الماء إذا خلطه نجاسة ولم تغير أحد اوصافه لم تغير أحد أوصافه فهو طهور إجماعا عفوا تأهني بقى لأنه راضح أننا في أخطأ في المسألة الأول الإجماع إزاي الإجماع في دليل المسألة أن الماء إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه ينجس إجماعا الماء إذا خلطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه ينجس إجماعا طيب إذا لم تغير أحد أوصافه يعني عندنا كمية مية وقع فيها نجاسة ولم تغير لون المية ولا طعمها ولا رحت لم يتغير بملاقاه هذه النجاسة أو بوقوع هذه النجاسة فهو طهور طهور بحديث بئر بضاعة لما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وبئر بضاعة هذا كان بئرا في المدينة يلقى فيه لحوم الكلاب والنتن والحيض والحيض يعني الأخمشة اللي فيها الدم الحيض والأمور ديت كلها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم امم امم انا <تصفيق> مش عارف هي جوزه شيخ فعيد يجوز ان احنا نعلن عن الضله في المنشئ في المسجد <تصفيق> نعلن عليها في خارج المسجد ان شاء الله ااا ايوه الماء اذا خلطه نجسه وغيرت احد اوصافه اتفقنا نعمل ايه ينقس إجماعا طب إذا خلطه النجاسة ولم تغير أحد أوصافه يبقى عندنا حديث بئر الماء طهور لا ينجسه شيء أيضا ما لم تغير أحد أوصافه أو النجاسة أي كمية مية النجاسة غيرت أحد أوصافها ينجس اجماعا طب الماء طهور لا ينجس شيء يعني يحمل هذا على ان هذا الماء لم تغير النجاسة أحد أوصافه عندنا حديث ثاني اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث وده عليه كلام كثير جدا بين العلماء والشيخ العثيمين تكلم في هذه المساله ببساطه جدا ورايه بفضل الله يعني بيحسم كثير من النزاع الحديث بعض العلماء ضعفوا الحديث لكن احنا بنعتمد تحقيقات الشيخ الألباني في دروسنا فالشيخ الألباني صحح حديث بئر بضاعة وصحح حديث القلتين إذا لو في واحد هياخذ ان حديث القلتين ضعيف يبقى المسألة خلصت يبقى اذا لا يبقى المساله بالنسبه له الحديث الضعيف لا يعتد به مفيش مشكلة كده طب الحديثين صحيحين فقالوا العلماء قال إن إحنا يبقى عندنا دلاله منطوق ودلاله مفهوم منطوق يعني اللي هو نص الحديث كده الحديث الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا الماء طهور لا ينجزه لا ينجسه شيء فاحنا عرفنا من منطوق الحديث ومن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم الورده في الحديث مباشرة ان الماء طهور لا ينجسه شيء طب حديث القلتين النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث طيب المفهوم الثاني بقى ايه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث طب اذا لم يبلغ قلتين حد يرد يبقى يحمل خبث طب عرفنا انه يحمل خبث ازاي بيسموه مفهوم المخالفه يعني هنا المنطوق ودلاله منطوق ودلالة ودلاله مفهوم يعني احنا فهمنا من منطوق الحديث ان اذا الماء نقص عن قلتين يحمل خبث يعني النبي ما صرحش بهذه المساله لكن فهمناها من النص انه يحمل خبث اذا كان اقل من قلتين لكن فهمنا من منطوق حديث بئر بضاعه أن الماء طهور لا ينجسه شيء الشيخ العثامين ينقل كلام علماء الأصول ويقول إذا تعارض المفهوم والمنطوق يقدم المنطوق بمنتهى البساطه إذا تعارض المنطوق والمفهوم على ان الحديث صحيحين الحديثين صحيحين حديث بئر بضاعه وحديث القلتين كل منهم صحيح كما حكم الشيخ الألباني رحمه الله رضي الله عنه يبقى في الحل نقدم يقدم منطوق اللي هو حديث بئر بضاعة المسألة الرابعة الماء الذي خلطه طاهر يعني كبة المية اللي قدامي دي ووقع فيها أي حاجة نقطة عطر نقطة صابون العطر طاهر والصابون طاهر كفور وكان عندنا مثلا مكان في ترعة وفي فوق الترعة دي في شجر الشجر ده بيسقط منه بعض الأوراق أو بعض الزهور اللي بتغير أحد اوصاف الماء فالعلماء قالوا ان الماء الذي خلطه طاهر ولم يغلب على اسمه لأننا لو جبت نقطة حبر مثلا جوه الكبية دية اللي أمعايا دي هتغيره تماما أي حد يشوف هيقول ده حبر أو هنقول دي حاجة ساعة أو هنقول حسب ال... هو سائل بس مش مي فسولي بيمين اسم الماء خلاص يبقى كده ما يعتدش به انه ما أما إذا خلطه طاهر ولم يغلب على اسمه ما زلنا نطلق عليه اسم الماء فهو طهور أي نستطيع أن نرفع به الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر طيب الدليل إيه الدليل قسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حديث غسل زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسد وضعنا في الأخيرة كفورا فوجد الاختلاط في كل الغسلات حتى الغسل الأخيرة وضعنا فيها كفور فإي وجه الدلالة؟ ما يصلح لغسل الميت يصلح لغسل الحي ما يصلح لغسل الميت يصلح لغسل الحي الدليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وأم وأم منا ميمونة من قصعة بها أثر العجين الناس الفلاحين اللي زحالتي كده لما بيخبزوا بالقصعة أو سميها بقى زي ما تسميها هاد بيعملوا في طبق بلاستيك وبيعملوا في معرفش شيء والحاجات دي كلها وكمان في قصعة كان في قصعة من الفخار زمان على يمنه تسمى جفنة كان بيعجنوا فيها بعد ما بيعجنوا النساء بيخلوا أثر العجين موجود ما بيغسلهوش عشان لما يعجنوا تاني يبقى زي الخميرة فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة رضي الله عنه ومؤمنين من قصع بها أثر العجين العجين ده لما تحط فيه مية بيتخمر يعني العجين ده أثر العجين ده بيبوش ويبدأ فيه اختلاط في لون المية وفي طعمها فالنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة رد الله عنها من قصعة فيها أثر عجيب فوجد الاختلاط والنبي صلى الله عليه وسلم استعمله في رفع الحدث الأكبر بالتالي يستعمل في رفع الحدث الأسرى المسألة الخمسة الماء المستعمل في الطهارة نحن كده يعني صعب خالص الماء الذي استعمل في الطهارة يعني واحد هنتوضه هنجيب طبق بلاستيك ونجيب دورق مية وهنتوضى من ناخد من الدورق ده ونتوضى في الطبق الماء المتجمع المنفصل عن اعضاء المتوضئ والمغتسل ينفع نتوضى بيه تاني او نغتسل بيه تاني نعم ينفع نتوضى بيه تاني ونتسل بيه تاني بصرف النظر بقى انت عزك الله تفيت فيه او نفيت فيه سامحني يعني سامحوني في الكلام او وسلت رجليك وفي وسخ من الاقدام او كذا كل ده ملوش علاقه بالطهاره لان التراب المعلق في الأقدام طاهر والنخامه اللي انت تفتها طاهره والنخامه والمخاط اللي بينزل من الانف طاهر والدموع اللي بتنزل من العين طاهره والعرق اللي بيخرج من الجسم طاهر فده ملوش علاقه بان انت تقرف من المية ده موضوع تاني احنا بنقول ينفع نتوضى منه او نغتسل بيه ثاني اه ينفع لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الربيع بنت معوذ أخذ من فضل ماء كان بيده وكان كان بنحيته و صلى الله عليه وسلم فده كده ماء مستعمل بعض الناس بيقول إن الماء المستعمل في التهارة من فعش نستعمله تاني وده غير صواب لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الربيع بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الماء المستعمل في مسح رأسه وknowذي الرأس من ده ركن فمسح رأسه بفضل ماء كان بيده الشيخ ابن حزم أو الامام ابن حزم رحمه الله رضي الله عنه بيقول حتى كمان بشكل تاني للي هو عايزها عقليا بيقول إن إحنا لو قلنا الماء المستعمل ما ينفعش إن نرفع بيه الحدث فقال لو أنت خدت الماء من الدورة كده أول ما تأخذ الماء عشان تغسل الكف اللي يدك فخذا الماء استعمل في الكف خلاص استعمل في غسل الكف فممكن يقول ده بقى مستعمل وما ينفعش نكمل به دراعك وانت بتغسل الذراعين الدراع الى المرفقين لو هنقول ان الماء المستعمل ما ينفعش رفع الحدث يبقى كده مفيش ماء اصلا مش مستعمل لان انت بتاخد الماء مباشرة من الحنفية او من الدورة او من الكوب اللي معاك وبتستخدمه في غسل الكف ثم غسل الأعضاء العضو نفسه بالترتيب الماء تنزل على على العضو المرتبة فطالما غسلنا اعلى العضو فهتنزل مرتبة لأسفل العضو يبقى احنا كده ما عندناش ماء مش مستعمل فمستحيل اصلا المسألة دي تكاد تكون مستحيلة ان احنا ما عندناش ماء الماء بيستعمل لو انا حطيت ماء على رأسي عشان اغتسل به فخلاص هو استعمل في غسل الرأس ثم بينزل بعد كده عشان يغسل بقية الجسم فلو انا هقول الماء المستعمل ما ينفعش خلاص يبقى كده مش هينفع بقى غير حل واحد ان انا يعني عشان يغتسل انزل جوه بنيو كبير جدا في عشان يكفيني مرة واحدة او انزل في ترعة او انزل في بحر او انزل في كذا يبقى كل اغتسل في لحظة يعني وده طبعا فيه مشقه مش متوفر عند الجميع وإلى جانب بقى عقلا يعني الشيخ ابن حزم بيقول للناس برضو اللي هو عايز برضو يقتنع عقليا برضو بيقنعه عقليا بيقول له برضو ما ينفعش إنما نقول ان فيه الماء المستعمل ما من ينفعش نقول إنه ما ينفعش في رفع الاستعمال في رفع الحدث فالماء المستعمل صالح يصلح لرفع الحدث بحديث الربيع بن معوز أدى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء ممسح رأسه بماء بفضل ماء من بيده صلى الله عليه وسلم سؤر الأدمي وسؤر بهيمة الأنعام سؤر اللي هو الفضلة بعد ما تشرب يعني أنت تشرب مية من الدورة او من كوب كبية مية كده وباء شوية في نهايه الكوب ده بيسموه صقر لو عندك مثلا قطه في البيت مثلا وشربت وباقي شوية يبقى ده سقر الهره عندك عزكم الله حمار اللي عنده فلاح زي حالاتي كده وعندهم مواشي في البيت لو عندك حمار وشرب من اناء وباقي شوية يبقى ده سقر الحمار وبعدين صور البهائم الأع ناء ال اللي هو الجاموس والبقر والإبل والغنم ويبقى عندنا صور ال البد... صور الأدمي وسؤر ما يؤكل لحمه وصُور ما لا يؤكل لحمه صور الأدمي ما فيش حرج فيه خالص ما فيش مشكلة خالص يعني من الفضلة الش الشرب اللي هو صور الأدمي الفضلة دي تستعمل في رفع الحدث لان طاهر ما فيش أي مشكلة لأن الإنسان المؤمن طهور حي وميتا سبحان الله ان المؤمن لا ينجس هيأتي معنا إن شاء الله وبرضو دليل في ان الماء المستعمل يرفع الحدث بس الوقت مش هيسعفنا سؤرة بهمة ما يؤكل لحمه طاهر برضو ما فيش مشكلة خالص لإن روس طاهر وبولوا طاهر يعني بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر فسؤره طاهر أيضا يعني باقي الشرب بتاعه أكيد طاهر أذا كان عفوا الروث والبول طاهر فالباقي البقيته طاهر يعني طيب بول عفوا سؤر ما لا يؤكل لحمه الأول سؤر الهرة فيها نص النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وجاءت هرة بجانبه فأمال لها الإناء فشربت وقال إنهن من الطوافين علي عليكم والطوافات اللي هي القطط دي في البيت ما حدش بيسلم منها يعني فسؤر الهرة طاهر اختلفوا بقى في سؤر البغل والحمار ابن قدامه يقول بطهارة البغل والحمار أيضا سؤر البغل والحمار يعني طهارة سؤر البغل والحمار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أي عندهم البغال والحمير ويركبونها بيقول فلو كان نجسا لابينه النبي صلى الله عليه وسلم ابن قدامى بيقول بقياس عقلي بيقول لو سؤر البغل والحمار لو كان نجسا لابينه النبي صلى الله عليه وسلم وهم كان عندهم يركبون البغال والحمير وذكر في القرآن والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ابن قداب يقول لو كان نجسا لو لبينه النبي صلى الله عليه وسلم سؤر الكلب والخنزير. برضو أن أقول أنه في خلاب من العلماء لكن هنا الناس المجموعة العلماء اللي معاهم مصنفين الكتاب يقولوا انه نجس بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا ولغ القلب في إناء في فليغسروا سبع مرات أولى هن بالتراب وفي رواية إحدى بالتراب والخنزير ربنا قال فإنه ريجسون أي نجس باب الانيه المسألة الأولى في الانيه الانيه يعني الحاجات اللي احنا بنستعملها في الاكل والشرب والطبيخ والاستحمام والاغتسال والوضوء فاول مساله استعمال انيه الذهب والفضه استعمال أنية الذهب والفضة لا يجوز استعمال انيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان المسألة تبقى منتهية لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه لا تشربوا في آنية الذهب والفضة. لكن يجوز أن نستخدمها في أمور أخرى. يعني يكون فيها ماء نتوضأ أو نغتسل منه لا بأس بذلك. الآنية المتخذة من جلود الميتة دي فيها طبعا ميتت ما يؤكل لحمه في حديث اولا لابن عباس رضي الله عنه والحديث في مسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر أيما إهاب دبغ فقد طهر بعض العلماء قال هذا الحديث عام ولفظه أيما بتفيد العموم فأيما إهاب دبغ فقد طهر حتى وصل الأمر إلى جلد الكلب والخنزير فقالوا بعد أن يدبغ يطهر بالدباغ فريق العلماء منهم الشيخ العثيمين تابعة للشيخ الإسلام قال ما جلد ميته ما يؤكل لحمه هو اللي يطهر بالدباغ فقط جلد طبعا الكلام ده على الأشياء أو البهائم التي ماتت حتف فأنفها يعني عندي مثلا أعزكم الله مثلا في خروف في السطح ووقع من فوق نزل ميت لم عشان نتباحه أو كذا ففي الحالة دي أصبح ميتة أما الأضحية والعقيقة والحاجات اللي احنا نتباحها نزكيها يعني بالذبح بسم الله والله أكبر خلاص هي كلها ظاهرة كده منتهية خالص يعني فالكلام مش داخل داخل في الأمور أو في البهائم التي ماتت حد فأم فيها فاللي عليه شيخ الاسلام تابعه الشيخ العثيمين أن جلد جلد الميته او جلد ميته ماكول اللحم يطهر بالدباغ فيما عدا ذلك في, في خلاف بين العلماء ذكر الشيخ الشوكاني في نيل أوطار حوالي سبع اقوال للعلماء فاحنا خلينا في الاحوط ونتبع في المساله دي الشيخ العثيمين الذي يتبع فيها بدوره شيخ الإسلام الباب الثالث قضاء الحاجة وادابها المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار وقيام احدهما مكان الاخر برضو من المسائل اللي مش هينفع نتكلمها مع العوام ان انت ممكن تستنجي فقط وانت عندك ميه يعني ممكن من الله لو عليكم السلام عليكم. وانت في الشغل مثلا اعزك من الله في مكان كده للتبول فقط يعني يسموه مبوله يعني فاحد الناس مثلا الحمامات مشغولة او هو متعجل أو مش محتاج محتاج يتبول فقط فتبول واستجمر بورق منديل ورق فهذا يكفيه عن الاستنجاء بالماء هذا يكفيه عن الاستنجاء بالماء لحديث من عائشة رضي الله عنها إنها كان إذا إيه؟ تقول يجزي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط بثلاثة أحجار منقية طبعا بالنسبة للبولد أمر هين يعني بالنسبة للغائط فإذا كان الخارج لا يتعدى محل الخروج فقط فيجزئ فيه الاستجمار بثلاثة أحجار ما يقلش عن احجار أحجار زاد يقطع على أن تكون وترا ينتهي على وتر يبقى خمسة أو سبعة او كذا برضو مسألة عايزه شرح أوسع لكن احنا مش عايزين نكلم بيها العوام مباشرة نتقول له يكفيك الاستجمار من البول أو الغائط فتقول لك يعني انت كده اي الماء كتير هيت وكذا احنا بنتكلم في مسألة فقهية فطالما الماء كثيرة والحمد لله فنضيقش على العوام ومن شككهمش لان الكلام ده بالنسبه لهم ما يبقى جديد ويبقى صعب ومش هيقبلوا منك زي ما طرحنا في المساله الماضية استقبال القبله أثناء اثناء البول والغائط لا يجوز بحديث ابي ايوب لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها ببول او غائط طبعا ان ممكن يكون عندي الحمام في البيت أنا طبعا مليش زنبي فيه مثلا واحد راح أجر شقة ولأن وانت جالس في قضاء الحاجة تبقى مستقبل في قبلة الصلاة يعني أو مستدبيرها فإن استطعت أن تنحرف فافعل حاليا, حاليا على الحديث اللي معنا لأن في حل تاني في حديث ابن عمر بعد شوية أبو أيوب صاحب الحديث يقول كنا في الشام فنجد مراحيض بني اتجاه قبلة الجالس يعني مستقبله فكنا ننحرف ونستغفر الله طبعا بعد بعد الخروج بعد الانتهاء من الخلاء ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه يقول ارتقيت فوق بيت أختي حفصة اللي هي أم المؤمنين فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء حاجته مستقبل القبلة فالعلماء أجازوا انه يجوز استقبال عفوا مستدبر القبله يجوز يجوز استدبار القبله في البنيان يعني لو المراحيض الحمام اللي في البيت الجلسة وانت مستدبر القبله وانت داخل فلا حرج طب واحد هيعمل الكلام ده في الفضاء يعني في رحلة أو في الغيط أو في في مكان ما وما فيش اماكن مبنيه فيبعد عن استقبال القبله واستدبارها ببول أو غائط يبقى لا يجوز لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار لا يجوز في الفضاء ولا ولا الاستقبال والاستدبار لا يجوز في الفضاء استدبار القبلة ببول أو غائط في الفضاء لا يجوز في الفضاء يجوز الاستدبار في البنيان يبقى في الاستقبال لا يجوز في الفضاء ولا في البنيان الاستدبار يجوز في البنيان فقط وحديث معنا حديث أبي أيوب وعندنا حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي هو ارتقيت فوق بيت أختي حفصة ما يسن فعله لدخول الخلاء طبعا يسن لداخل الخلاء أن يقول بسم الله بنص الحديث الصحيح ويجوز له أيضا أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بحديث صحيح الحديث الضعيف بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث صحيح غفرانك عند الخروج حديث صحيح في حديث مشهور الناس ناسي الحديث ده بيقال بعض الناس الحمد لله الذي عافاني الذي اللي... الحمد لله الذي عني الاذى وعفاني هذا حديث ضعيف فالصحيح ان انت عند الخروج من الخلاء تقول غفرانك بس وبسم الله وانت في الدخول سواء بقى أو انت داخل الحمام أو داخل أو خارج طبعا احنا عندنا الأماكن قضاء الحاجه الآن في في بيوتنا مكان فسيح جدا واسع النجاسه محصورة في آخر مكان في المكان ده وانا كنت في مرة في مرة حضرت مع الشيخ محمد عمر كان في عقيقه الكلام ده من سنوات كثيرة يعني ف بنغسل ايدينا في الحمام اللي موجود زي عند اي حد فينا الحوض في داخل في مدخل الحمام مكان الخلاء في الاخر خالص فسالت الشيخ ممكن نقول بسم الله في الوضوء في المكان ده قال لا باس بذلك لان النجاسه بعيده خالص فانما التح الحرج في نفس مكان يعني على العين عين قضاء الحاجة نفسها المكان نفسه هو الحرج في الكلام فيه أو الحرج في الذكر فيه وتأتي المسألة يمكن فيه برضو أقوال كثيرة العلماء والوقت لا يسعفنا المسألة الرابعة ما يحرم فعله إذا أراد الخلاء يقول يحرم البول في الماء الراكد لحديث الماء الراكد اللي هو لا يجري ليس بجاريا يعني غير متجدد يعني زي كنا في زي حمام سباحة مثلا والناس مكان مغلق او كذا مفيش طبعا الحمام ممكن يغيروا الميه بتاعته بس في وقت فترة من الفترات بعد ما بنملل حمام السباحة خلاص كده يعتبر ماء راكد واقف يعني لا يجوز فيه وهنا الحرمانيه هنا بعض العلماء بيحملها على الكراهه كما قاله النووي في صحيح مسلم خصوصا إذا كان الماء الراكد كميه كبيرة والنجاسة لا تؤثر فيها الاستنجاء باليمين برضو من المكروهات يعني يستعمل يعني بيعكس إحنا لو في حمام بلدي بنمسك الماء ويمسك المية بإيدك اليمين وبتستعمل إيدك الشمال للنظافة تنظف بها الأماكن دي فلو عكست يكره هذا الأمر يعني برضو يحرم البول والغائط في الطريق او في الظل وبرضو في الشمس في الشتاء الظل اللي هو بيستخدمه الناس في الصيف والعلماء قاسوا عليه لو احنا في مكان الناس بيجلسوا فيه بيتشمسوا في الشتاء برضو يأخذ نفس الحكم برضو تحت الشجرة المثمرة كراهت أن تسقط ثمرة في اللي في النجاسة برضو تحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين برضو وساق نصا في هذه المسألة هذه دي الحاجات دي كلها العلماء يحملوها على الحرمة وبعد كده ذكروا ما يكره فعله لمن يقضي حاجته اللي هو الرد السلام لو واحد سلم عليه يكره أن ترد عليه السلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى من قضاء حاجته ذهب إلى حائط فضرب وكفيه على الحائط ومسح وجهه وكفيه يعني تيمم ثم رد السلام وهذا الكلام يحمل على الكراهه برضه يكره ان تبول في شق أو في ثقب برضه كراهه بعض الناس يقول انها مساكن الجن وبعض الناس يقول أيضا انها ممكن يخرج عليك من هذا الجحر شيئا يؤذيك يكره أن يدخل يُكره أن يدخل خلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة وأعتقد ان مفيش حاجة تدخل تدخل بشيء فيه ذكر الله مفيش أي حاجة تضطرنا لهذا لو معاك أشياء فيها ذكر الله حتى لو خشيت أنها تسرق فلا يسرقها هيقرأ فيها وإن شاء الله الأجر يصلط بإذن الله تعالى فما فيش حرج ان انت حتى لو سرقت الشرب مكانها عشان الآية ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب العلماء اللي صنفوا هذا الكتاب اتفقوا على انه يحرم دخول الحمام أو الخلاء بالمصحف يعني هم تساهلوا فقالوا انه يكره دخول في بشيء فيه ذكر الله أما دخول بالمصحف فعندهم يحرم ونحن نخرج من هذا خلاف العلماء في هذه المسألة ونعظم شعائر الله عز وجل من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ولا ندخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله حتى لو معك اذكار في المحفظه بتاعتك طلع على الاذكار لو انت خايف على المحفظه لا تسرق او تامنها لحد تنساها طلع الاذكار واركنها على المنبر ما تتع... يعني ما تكسلش حتى لو دخلت الخلاء وقبل أن تجلس لقضاء الحاجة تذكرت ان في جيبك مصحف أو في جيبك شيء فيه ذكر اسم الله ريت تخرجها يبقى أفضل يعني تخرج من الخلاء تاني وتديها الحد أو تضعها في مكان خارج الخلاء لأن دي أمور يعني الله عز وجل مطلع على قلوبنا يعني ولماذا أنت فعلت ذلك فذا إن شاء الله يكون اجره عالي جدا القرآن اللي موجود على شريط كاسد أو على التليفون اللي معاك ما فيش مشكلة فيه خالص يعني لان دي حاجات مش مكتوبة يعني لو كانت ظهر على الشاشة بتاعت التليفون تأخذ حكم مكتوب أما حاجة مسجلة على تليفونك ما فيش لا تدخل يعني تحت, هذا تحت الكراهه أو تحت التحريم كده انتهينا بفضل الله من الأوقات يعني خدنا عشر دقائق من المحاضرة اللي بعدها اعتقد المحاضرة اللي بعدها هيكون المحاضرة التانية الشيخ عبد الحميل او الشيخ ياسر نعم والشيخ عبد الحميد هيسامحنا احنا اخذنا يعني سطونا على عشر دقائق ولا انت عايز تخلص المحاضره خالص وبني بارك فيه تفضل اشي